صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى هو الذي خلقكم وصوركم فاحسن صوركم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك نعم انك ايها الانسان مركب من اعضاء وكل عضو منك خلق لعمل خاص فاذا مرض ذلك العضو تعطل عمله او اختل فاذا مرضت اليدان تعذر منها البطن واذا مرضت العينان تعذر منها الابصار واذا مرضت القدمان تعذر منها الحركه واذا مرض القلب بالمعاصي تعذر منه فعله الخاص الذي خلق من اجله وهو العلم بالله ومعرفته وعبادته ولما كانت العلاقه بين القلب والجوارح كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن امره ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منه للاستقامه والزين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 وهي المنفذة لما يأمرها به وهو المسؤول عنها كلها لما كانت هذه منزلته كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أو لا ما اعتمد عليه السالكون والنظر في أمراضه وعلاجها اهم ما تنسك به الناس يكون اجل عباد الله ان للقلب حياه ان للقلب حياه كما ان للجسد حياه والمحافظه على حياه القلب اولى من المحافظه على حياه الجسد وطاعه الله تعالى لازمه لحياه القلب والقلب يمرض كما يمرض الجسد والقلب يمرض كما يمرض الجسد وكما ان الاطعمه المسمومه تضر بالجسد فكذلك المعاصي تضر بالقلب وتبسده فاذا هبت رياح الشهوات والشكوات وماجت عواصير الفتن في غفله من القلب وسهوه ولهوه سلل الشيطان ففرخ فيه امراضا وبيله وجعله مرتعا لادواء خفيه خبيثه من جهل ونفاق وحقد وحسد وكبر وغرور وعجب وهوى وكذب وسوء ظن الى غير ذلك من المهالك لذا عباد الله تمايزت القلوب الى ثلاثه اقسام اولها القلب السليم القلب السليم وهو القلب الذي سلم من كل شهوه تخالف امر الله تخالف امر الله ونهيه ومن كل شبهه تعارض خبره فهو مستسلم لله في اقواله وافعاله وسره وعلى نياته وظاهره وباطنه فخلوص عبوديته لله تعالى وخلص عمله لله فان احب احب في الله فان احب احب في الله وان ابغض ابغض في الله وان اعطى اعطى لله وان منع منع لله قلب سكنه الايمان وحل فيه اليقين لا يميل مع الهوى فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامه الا من اتى الله تعالى به كما قال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ففي مخالطه صاحب هذا القلب دواء وفي صحبته عافية وفي مؤاخاته نجاة وثاني القلوب قلب ميت لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيه سخط ربه وغضبه فهو متعبد لغير الله وفي صحبته عافية إن حب حب لهوى وإن أبغض أبغض لهوى وإن أعطى أعطى لهوى وإن منع منع لهوى قلب الهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه فمخالطة صاحب هذا القلب سقم ومعاشرته سم ومجالسته هلاك وثالث القلوب القلب المريض قلب له حياة قلب له حياة وبه علة ومرض تمتعه هذه مره وهذه اخرى وهو لما غلب عليه منهما ففيه من محبه الله تعالى والايمان به والاخلاص له والتوكل عليه ما هو ماده حياته وفيه من محبه الشهوات وايثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب ما هو مادته هلاكه وعقبه ففيه اشراقه خير وعواصف اهواء فللشيطان هناك اقبال وادبار والحرب دول وسجاد فالقلب الاول حي مخبت لين واع والثاني يابس ميت والثالث مريض فاما الى السلامه ادنى واما الى العطب ادنى وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثه في قوله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي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 القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي والناجي القلب المؤمن المخبت الى ربه وهو المطمئن اليه الخاضع له المستسلم المنقال فما يلقيه الشيطان في الاسماء من الالفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فدنه لهذين القلبين وقوه للقلب الحي السليم قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكته سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب على قلبي قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اسرب من هواه وقلب ابيض فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض ايها المسلمون وان الناظر في تاريخ الرعيل الاول اعلى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم يرى نور الايمان يسع في سيرهم وينبض في حنايا كلماتهم فما عرفوا في دنياهم القلق ولا العقد النفسية ولا الانتحار وانفصام الشخصية وما إلى ذلك من رصيد من أمراض القلوب قلوبهم مطمئنة متوكلة متذكرة متفكرة مخبتة هادية كيف لا أعلم واسماعهم يطرقها نبرات صوت النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته وتلوته وقيامه وقعوده في حرص دائم ودعاء دائم وهو يقول عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقدم اليه ام سلامه رضي الله عنها قائله ما اكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيقول لها عليه الصلاه والسلام يا ام سلمة انه ليس ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ وفي حديث المقدام بن الاسود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد قلابا من القدر إذا استدمعت غليانه رواه أحمد إذ سوعب الرعيل الأول هذه الكلمات العظيمة فتيقظوا لأعظم الأعضاء خطره وأكثرها أثره وأشقها إصلاحه فإذا مس احدهم طائف من الشياطين واعترضه عله بادر الى تطهير نفسه وتنقيه قلبه كانوا يضيئون مصابيح قلوبهم بالعلم النافع ويمدونها بالغذاء المفيد الدائم قال سعيد بن جبير رحمه الله لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت ان يفسد علي قلبي ويجلس احدهم الى قبر متاملا متاملا الاحوال ساكنه حتى يبكي فلما سئل عنه قال انما هو رجل يحرك قلبه بذكر الاموات كلما عرضت له قسوه فاتقوا الله رحمكم الله واعلموا ان المعاصي كلها سموم للقلب واسباب لمرضه وهلاكه ولما علم عدوه الله ابليس ان المدار على القلب والاعتماد عليه اجلب عليه بالوساوس واقبل بوجوه الشهوات اليه وزين له من الاحوال والاعمال ما يصده به عن الطريق وامده من اسباب الغي بما يقطعه عن اسباب التوفيق ونصب له من المصائد والحبائل ما ان سلم من الوقوع فيها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 والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وافوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى جعل الله لكل داء دواء ولكل عله شفاء وقبل ذلك على المسلم ان يقف على حقيقه مرضه ليسهل عليه العلاج فقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشغاله عن معرفه صحته واسبابها بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته وعلامه ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فان القلب اذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته واعظم ما يعين على معرفة المرض وتشخيصه هو محاسبة النفس فان سائر امراض القلب وادواءه انما تنشا من جانب النفس فالمواد الفاسده كلها اليها تنصب ثم تنبعث منها الى الاعضاء واول ما تنال القلب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه الحاجه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فقال السعاده عليه الصلاه والسلام السعاده من شر النفس عموما ومن شر ما يتولد منها من الاعمال وقد اتفق السالكون الى الله تعالى على ان النفس قاطعه بين القلب وبين الوصول الى الرب جل وعلا فالنفس تدعو الى الطغيان وايثار الحياه الدنيا والرب ينعو عبده الى خوفه ونهي النفس عن الهوى فهلاك القلب عباد الله من اهمال محاسبه النفس ومن موافقتها واتباع هواها قال الحسن رحمه الله تعالى ان العبد لا يزال بخير ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبه من همته اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم يا مقلب القلوب والابصار